بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت Wahai al-Mu'awada' suilat, baeida bin qutilat, wahai al-Sahfun nushrat, wahai al-Samaw kushat, wahai al-Jahim suyarat, wahai al-Jannah azlifat. Alimat nafsu maahzarat,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 111. ولقد رأوه بالأفق المبين وما هو على الويب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم 114. فأين تذهبون 115. هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم